ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوف في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون